فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذى يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مدودا وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا ثمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثم أذبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصله سقر، وما أدرى كما سقر، لا تبقي ولا تذر، لو واحدة للبشر عليها تسعة عشر.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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويصدّد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون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 حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة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 يا شا الله وأهل التقوى وأهل المغفرة.